السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> كيف؟ السلام <تصفيق> عليكم. الحين صوت واضح. نتعدل عندك الصوت متقطع جدا يوم, يوم ترمس والشيخ يرمس الصوت متقطع بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله ربنا عالمين وصليم وصليم على خاتم رسول الله يجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ بإذن الله تعالى في سورة النساء ب استاند شيخنا خلا الله تبارك وتعالى إلى كتاب جمع البيان في تفسير القرآن فعبد الله فاتح البي دي اف عشان تقرا الحواشي دخل انا تاكد طيب لما نفتح نحن نبدا يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم قال فلا فخر لأحد على أحد والقادر على خلق أشخاص مختلفين من شخص واحد فقادر على إحيائهم بعد الموت من الوجيز و وخلق, بعد وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعها وبث نشر منهما لجان كثيرا ونساء أي كثيرا متقل الله الذي تسألون أي فيما بينكم حواجزكم به كما تقولون أسألك بالله أطغمة التاء الثانية في السين وقرئ بطرحها والارحام أي تقل أن تقطعوها قال أبو الأرحام نعم وفي عظيم أبو الأرحام وفي عظيم الثالثة هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وضحك وجع الله يوصف من الثلق قطيل على محل به فإن العرب كثيرا ما يقولون أسألك بالله وبالرحم وقراءة وقراءة من قرأ الأرحام بالجر مشعر بذلك وذكرنا وفي الوجيز لكن الوجه الاول اولا لانه ليس باستقبال بالارحام ترغيب في افتخ الله ولا فائده في ذكر الارحام اكثر من الاخبار بأن الارحام يتساءل بها يتساءل بها ان الله كان عليكم رقيبا حافظا مطليعا فتقوم نعم نعم قال بالحاشية الرابعه لما أمرهم بالتقوى عن مخالفة أمر الله تعالى الذي هو رقيب على جميع أحوالهم نبأهم عن أقبح شيء منهم فقال وآتوا اليتامى الآية فذكر الوجيز الوجيس وآتوا اليتامى أموالهم نزلت في رجل معه مال لابن أخ يتيم له فطلبه بعد البلوغ ومنعه نعم لا تلتم إلى بلغه وفيه شارة وحذ على أن يدفع إليهم أموالهم أول قبل أن يعلم قبل ان يعلم الإزالة اسم الجيم عنهم من ولا تتبادل الخبيث بالطيب ولا تستبدلوا حرام اموالهم بحلال أموالكم. نقل أنهم كان أو نقل أنهم كانوا يأخذون الجيد من مال لتمو ويجعلون مكانه الردي، فنزلت وعلى هذا أيضا الجيد هو الخبيث باعتبار حرمته فلا فلا يرد عليه شيء ولا تأكل أموالهم ولا تأكل أموالا من إلى أموالكم أي لا تنفقواها مع لا تنفقهما معن. نعم. عجلوا قوله قوله إلى أموالكم. الأولى أن ألا يكون قيدا احترازيا فجيء لتقبيح فيهم نهيا عما قدر عنهم كما في أبعاب المبعب إنه الضمير للأكل كان حوبا إثما كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا أيضا من عدم العدل بين النساء فانكحوا مقدارا يمكنكم, يمكنكم النفاء بحقوقي أي كما تخافون هذا فخافوا ذاك أيضا أو كما كنت من, من ولايتي ومن ولاية اليتامى فخاف من ولاية اليتامى فخاف فخاف من, من الزنا فنحوم ما طاب لكم ولاية الله. الثاني هو الثابت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في سبب نزولها وهو الأوف بوجوهه والوجه الثاني منقول عن عن ابن عباس والثالث عن مجاهد وغيره. نعم. هكذا كذا؟ نعم. طيب. قال م... مثنى وثلاثة ورباع أي اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة حال مما طاب نعم وضع البخاري بابا في صحيح فقال باب لا يتزوج أكثر من أربع يقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع وقال علي بن الحسين يعني مثنى أو ثلاثة او ربع قال ابن حجر مثنى وثلاث ورباع نعم واصل واصل قال ابن حجر في حجر فتح الباري وهذا من احسن الادله في الضبط على الضبط لكونه من تفسير من تفسير زين العابدين وهو من ائمتهم الذين يرجعون الى طولهم ويعتقدون عدمتهم وايضا قال قبل قال قبل ذلك في عدة اوقات في شرح حديث كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف النسوه حديث قد اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسبة يجمع بينهم انتهى عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلم أسلم وله عشر نسبة فأسلمنا مع بره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربع أورو أحمد والترميذي وصحح بن حفان والحاكم وأعلق البخاري والدرعة فأبو حاتم ذكر هذا الحديث ابن حجر في قلوب الفرام مع هذا البيان وقال محي السنة الإمام البغوي في معالم التنزيل وهذا إجمع أن أحدا من الأئمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسبة او وهذا إجمع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسبة. انتهى لا. وإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد أيضا فواحدة أي فاختاروا أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكت أيمانكم سوى بين واحدة والسراري من غير تعيين عدد فإنه لا قسم بينهن وعبر عن النساء بما في الموضوعين لنقصان عقلهن أو ذهابا إلى الصفة نعم وترك القسم وترك القسم من الكباهة فقد ورد في الحديث اللعن على تاركه وجسم ذلك أي تقليل اختيار الواحدة أو, أو التر أدنا أن لا تعول أقرب أن لا تميل ولا تجور وأنت النساء صدقاتهن الخطاب للأزواج أو الأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مول مولياتهم أو مولياتهم هكذا نحلة أي فريضة أو عطية وهيبة مصدر مصدر أي إيتاء نحلة فإنطبنا لكم عن شيء منه نفسا الضمير للصداق أو لإيتاء ونفسا تميز وعدي وعدي الطيب بعن لتضمين معنى التجافي أي إن وهبنا لكم من الصداق عن طيب نفس فكلوه هنيئا مريئا هنا الطعام ومرأ إذا ساغ ساغ من غير غص صفتان أو قيمتان مقام المصدر أو صفة مصدر أو حال ولا تؤت فهاء أموالكم هم النساء والصبيان كما قال ابن عباس لا تعمل إلى ما دعنه الله لك معيشة فتعطي فتعطي مرأتك أو أولادك ثم تنظر إلى ما في أيديهم لكن أمسكه وأصلحه وكن أنت منفقا عليهم أو اليتامى فيكون يكون منعا أو منعا للأولياء نعم عن اعطاء الذين لا رشد لهم اموالهم المال فترمى للاوديه لانهم في لانه في تصرفهم نعم في وكثير من السلف وذكر من الوجيز وفي الحاشيه الثالثة وعلى هذا وعلى هذا هتشوفها واعتباري بعض منهم والنساء النساء الصغار وغير الراشدين من الاولاد كان في الوجيز التي جعل الله لكم قياما تقومون وتعيشون بها فعلى الثاني تأويله التي من جنس ما جعله جعله الله لكم قياما وسمى بما فيه القيام قياما مبالغة وارزقوهم فيها وكسوهم، اجعلوا لهم فيها رزقا وكسوة بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها وقولوا لهم قولا معروفا قولا لينا يطيب به أنفسكم يطيب بأنفسهم وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل البلوغ في عقلهم حتى إذا بلغوا النكاح كنات عن بلوغ لأنه عند البلوغ يصلح يصلح للنكاح فإن أنستم أي أبصرتم فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا صلاحا في الدين والمال فادفعوا لهم أموالهم فدفعوا المال بعد البلوغ بشرط الرشد ولا تأكلوها إصرافا وبدرا حال أو مفعول له أن يكبروا أي مسرفين مبادرين مبادرين كبرهم لعلها كذا مخافة نزعها عن أيديكم عند كبرهم مبادرين كبرهم لعله ومن كان غنيا من أوصياء فليستعبب من أكل شيء منها ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أجرة مثله أو القرض فيجب الأداء أو لا يأكل إلا أن يضطرك أكل الميتة ويقضي أو لا يأكل إلا بقدر بقدر الحاجة نعم. الفك الولى وظاهر القرآن أن الوصي الغني لا يجوز له أكل شيء من ماله بوجه من الوجوه وأن الوصي الفقير جاز أكله قدر اجره الحفظ ولا. تعب. وأن الوصي الفقير جاز أكله قدر قدر أجرة الحفظ ولا. تعب. تعبئه عليه في الدنيا ولا, ولا في الدين انتهى من وجه فإذا دفعتم إليهم أموالهم بعد البلوغ والرشد فاشهدوا عليهم بقبضهم وهذا أمر إرشاد لقطع الخصومة وكفى بالله حسيبا محاسبا فأعدلوا في أموالهم نعم قال في الحسيب الثاني هو ظاهر القرآن وجوب الإشهاد لكن الأكثرون على أنه أمر الإرشاد أذكر وجهين و جطمين نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما... للرجاء نصيب مما ترك الوالدان, وال... الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون أي المتوارثون بالقرابة نعم أذكر في الحاجة أيضا مما أجزر حاله و mielيد اماur يسأل من أين Lidl 이�ال فقال للرجاء نعم قال مما قل منه أو كثر بدل مما ترك نصيبا مفروضا مصدر مؤكد أي بتقدير أعني نزلت أعني أو أعني أو بتقديري أعني نزلت لما كانوا يجعلون المال للرجال الكبار دون النساء والأطفال نعم وقوم من يونان لا من يونان وقوم من يونان لا يعطون إلا للبنات فرد على البريطين وذكر من وإذا حضر القسمة قسمة الميراث قولوا القربى مما لا ممن لا يرث واليتامى والمساكين فرزقهم منه مما ترك وهو أمر ندب لل لل للبلغي ولا ما ماذا عندك دقيقة لل بما ترك ندب لل لل للبلغي للبلغي لا أدري لو هكذا لعدكم تنظرون في النسخي تخبرونا أو أمر وجوب على الصغير والكبير منسوخ أو غير منسوخ أو المراد أن الميت يوصي لهم أو واجب مما طابت به النفس نعم صح عن ابن عباس وذكر منه وقال في الثالث كثير من السلف على أنه يجب عليهم أن يرزقوهم إذا حضروا بشرط أن يطيب به نفوس أهل الميراث وذكر منه وقولوا لهم قولا معروفا هو أن يدعو لهم ويلطف في العبارة معهم وإن كانت الورثه صغرا اعتذروا إليهم نعم الواضحه بان يقول الولي ان كان ان يقول الولي اني لا املك هذا المال الا هو لي فقط ولو كان لي منه شيء لاعطيتكم وان يسيوفون فسيوفون حقكم هذا هو القول هذا هو القول بالمعروف هكذا نقل عن ابي عباس رضي قال واللخش الذين لو تركوا من خلف مذرية ضعافا خافوا عريا الله قلها واليقول قولا سديدا أمر لمن حضر لمن حضر الميت بأن يخشوا على بأن يخشوا على أولاد المريض خشيتهم على أولادهم فلا يتركوا أن يضر أن يضر بهم بصرف المال عنهم ويصدّل الصواب او لليتامى بأن يخشوا الله ويتقوه في امر اليتامى فيفعل بهم ما يحب أن يفعل بذرارهم بعد وفاتهم وأن يقولوا لليتامى بالشفقه وحسن بالشفقه وحسن الادب ولو بما في حيزه حيزه أو في حيزه صله صلة للذين لانه هكذا إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما ظالمين أو على وجه الظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا ملأ بطونهم مما يجر إلى النار وقد نقل أن في القيامة يخرج لهب النار من نخرج النار من فيه ومسامعه وأنفه وعينه يعرف من راه وسيصلون سعيرا وسيدخلون نارا نعم الحاجة الخامسة حقيقة حقيقه قال صلى الله عليه وسلم حقيقة صحيحة قال صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء فأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأكل بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخطا منا يخرج من أسفلهم. فقلت يا جبرين من هذا؟ قال: من الذين يأكلون أموال اليتامى وظلمها. عافنا الله وإياكم من هذا. جل الله ممن يوفون بأموال اليتامى وكذلك أموال الناس. هكذا إخوان نقف إلى هنا. شيخنا حفظكم الله تبارك وتعالى ورعاكم وحفظكم من كل سوء مكروه نقف هنا ونطلب منكم الإجازة بما قرأنا بارك الله فيكم قبلنا وتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم قرئ عليكم شيخنا جاء كتاب جامع البيان في تفسير القرآن قبلنا وتشرفنا بارك الله فيكم وحافظكم الله من كل سوء نكره ولا حرمنا الله منكم وتفضلوا شيخنا وقفنا اخواني إخواني عند الآية يوصلكم الله في أولادكم آيات المواريث ان شاء الله سنأتي لها غدا إن كان لنا لقاء إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته